موسوعه ا ل ش ي ط ا ن ا ب ل س ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ا س ل ا ل ي ه

I've got to go.

Woo! <laughs>

تجعلونه قراطيه ت ب د و ن ه ا وتخفونك

والذين يؤمنون بالامن

والصدق <تصفيق> الذي بيننا

والذين يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه يؤمنون به وهم على صلاتهم يحاسبون

WHA-、oh.

何よりもみ

و س ع ه ا ل ا ب ل س ي ل ل م ا

「これからも」

وضل <تصفيق> عني

NOOOOO、ah!

وهو <تصفيق> الذي

اضطرن ا ل آ ي ا ت لقوم يحقهون وهو الذي

خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النسل من قدرها

ご主人公

Woo-woo!